ليش؟ شو هالكلام اللي صار؟ اشتغلك ترى بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى